بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وَما يَّونَ إِلَّا أََشَأَو اللهَّ هوأَنْه يُتَّكُ وَ وَأَهِ المَوْفِ بِ الَّ جِ الرحمَانِ الرحب ل أُقُسمُ بَومِ القامَ وَلَا أُقُثمُ بَِّة لغوامه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفزر أمامه يسأل أيان يوم فإذا برق البطر وخسف القمر ودمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بطيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحلق به لسانك لتعجل به إن فألينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان